بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح قرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا